<سؤال> <فبيضان> والله هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الحمد لله يا رب العالمين حلك الله و صلاح الله يعين عليك تفضل وانا بخرج فاضي يا رجال دعوة حنا على واضح واضح ثاني. واضح واضح بالله عليك يا حنا على رمضان عليك بالله عليك دعاء يا عزيز اليوم الله صاحي حفظ على رمضان النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وبارك الله يبارك السلام والسلام الله يبارك طيب زملاء الكرام عطوني بس فرصة لا تلتفوا اتصالات لأن يوجين سمح شيئا هذي مجموعة من الأسرة. الذي كان أولها من الأخ أبو بكر من الإمارات سمح الشيخ عندما قال لديه صديق نصراني في العمل، فيقول هذا النصراني إذا إذا عبرت يحمد الله، فهل أشمت؟ لا رحمة الله. يجزاك الله خير. يجزكم الله. يجزكم الله. يجزكم الله. يجزك الله خير. يجزكم الله خير. إذا قال رجل لزوجته أن طالق إذا عملت كذا وكان يليب الأمرين التهديد والتخويف وكذلك الطلاق هي لم تفعل يقول لم تفعل الفعل هذا والآن هو يريد يويفا يوحي لها أو يعني يعطيها المجال لهذا الفعل هذا ما يفعل هذا ما أو علق الطلب ما يفعل لأنه علق هذا بعد كذا وبعد كذا وذا فإذا كان أنا ودي منعها وطلاقها لو حصل الشيء فإذا وقع منها وقع يطلق هي الآن لم يقع منها لم تفعل هذا الشيء الذي منعها منه إذا بعد الآن الآن هو يريدها أن تفعل بي بي بيصيب خاطر بيقطع يقطع يقطع صلة نعم إيه وعلى هذا المراجعات اسمح الشيخ والواجب لهذا إذا كان ما ما ما كبر العدل لا شيء أقل ولا السلام عليكم الله خير سمح الشيخ الأخ مسعود من ليبيا قال الحديث الواردة في البترة كما تعلم سمح الشيخ كثيرة ومنها ما يحف على يعني يجلون البيت أو الوزلة تقول هل يشمل هذا خطباء المساجد والوعاظ والمصلحين أما أنه يعني لهم دور آخر وضع خطباء المساجد والمصلحون هؤلاء لهم دور خاص يعني هؤلاء ينفذون الناس من الغوائف إذا أنزل هؤلاء الكرد وعلى المصحى الحياة وقع بجهد فعلى خطبة المسجدية والليبيئة أن يتقوا الله ويفطوا خطباً يدعون بالاتحاد الاتحان الصف وجمع الكلمة واللعم بأمر المجتمع والتعليم الشفاق والنزاع وليت مصالح لبلاد البلد والحلم يستغلوا بسبيل تقوية أعدائهم السيطات على دروانهم وخلاتهم أدلة لخيب والنعمة فالحلم الحلم يسري من الأعداء، إخضاب حتى لا يكون له قيمة ولا وجود. يسري غياب من يابكوا وأعدوا في حدود أعدوا في غير هؤلاء الخطبة سمحت الشيخ إذا إذا خشيا حدثهم على نفسه كما ذكر الله الأخ طلقلين مسعود يعني توقع فسون ال الموت لا أو ال الاغتيال وغيره والخطيبين وغير السبب إن هذه نصيحة وجيزة. توجيهي وتعليمي بعيد عن عن التحيز. لا يكون من الذي بيعلن بألا يكون خطبة خطبة نابعة من موجزة حاضن ويتكلم فيه حريص على الخير من التعرض لل أحد وإنما يجعلها خطبة يقبلها كل أحد ليس لي يعني يثبت علم ولا يرد فيها وإنما بيحق يقال وذوي الحق أي شيء؟ إذا كان الله يسمح شيئاً، أن الأصل هو أن أن في نصفهم وفي بعضهم، لكن إذا علم الخطيب أنه في خروجه هنالك استهداف ولا وحياته مهددة. إذا علم أنه يفتقده، نعم. لكن ماذا على يمكن أن يُدَيُّس المبعن ويجب ضرّنا ويوجب لفوا. فإذا كان حرياتي مبطلة. فأنا مجرد غروب جميل سيكون مسألة سأكم الله خير سمعنا الشيخ قال ناليا المسعود نالك أراضي ريالي أخواني المصيدة على المسلمين أنهم ما أردت عقولهم هذه الهتن والمصائب وكأنهم في إعداد أنا هذه المصائب والهتن تدبير وتنظيم من عدوان عبداء الإسلام قال هدف منها ليس لإصلاح البلد ولا بإنقاذ من العلالات ومنها تبذيق البلد تشيدي آذة إذن الأحقاد والبغضاء في نفسها لبعض انتسام الأمة والصدق بنيانها حتى يتقعد عيد المنجة التي يتعلق لهم طبعا ومن يموذون إذن البلاد ويحكمها في كل ما يريدون هذه هيجة المصدقين الموضوع المسلمون الأدسة الأكتب وطعام لكن هذه تبصر المسلمون في حقيقة هذه مخططات مهيبة والمقرصياء وننتبه لها وارب في المستقبل يأخذون حدرناعدي الأمور لأنال بيت ومصايب ومؤامرات مع يعمل في الليل والنهار عبدونا يعمل في الليل والنهار وذو واسباب وذنوبنا ومعاصي الله عليه سيدنا مزور العابدين لذالله خير قال ثانيا مسلو تماح الشيخ نال تعراظا مملوكها للدولة واحتدع ناسا عليها وبنوا عليها بحجج عدم وجود دولة يسأل أول يقول هل يجوز لهم ذلك والسؤال الثاني ثاني الشيخ إذا عادت الدولة واستقرت الأمور هل يجوز لهم أن يأخذوا تعويضا من الدولة عنها أولا نعلم أن ضياع الدولة ضياع للأمة وأن الدولة بيادتها بيادتها انهار في الضعف سيادتها وضعوا سيادتها إنها رأى أهلها وضعوه لهذا رواه صلى الله عليه وسلم يسمح والطاع لولادي أن يصبحوا عليه السمع والطاع في مجسد ومجسد ومجسد ولد عليه بأن السمع والطاع والأمور مما يقوي بلاد ويقوي في علام ويعين على ذلك الكلمة ونمي للشعب أما التمارب على الولاد ومعصيتهم ما علي نتيجة جدوى يكون رياء رياء يقول يقتل أما هو وجد الولاد ربط الأمور حقا رميب الدماء حقا رابع الأموال فأصبحنا بإعادة والسلام ما إذا لن يكن لهم دوادي ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه مصائب فقوة الحكومة قوة الدولة كل مسؤول، قوته ومكانته وجباته من أسفاب رخاء الله وسلمتها وليهذا هو لله والله والموحن لحظم الله وشكرا لله والأجماعة أننا بيان وذلت لنعمة عظيمة وذلت كبير هيا الله لذا للقيادة الله أن يأخذ بيديان بعبول الله وأي قوياً ويعلن الحق ويقصمه في يوم الدين الدنيا وأي مباركة على الحق والهدى إنه على كل شيء قديم فحاكمنا وولي عهد وولي عهد عهد وحكومة على ما في صلاة على بلد من ودنيا, ودنيا إن شاء الله نرجو التوفيق والسلام الله مجدك الله حسنا الشيخ بعد ذلك قال من أخ ااا من أخى الأراضي أبو أخرجوا بصيحة، أخذوا عدوان، لو إلى أيدي أحد من أصحابها، الأراضي إلى الدولة، وابن يانو رصد، لا عقدوا بلال، إذا عدوانا لا لا، ويحق للدولة أن تسكنه. نعم، ذلك من الله خير. الأخ عماد من نيبيا، الآن آه... آه... سمحت الشيخ يعني في إقامة البرلمان، يعني نسوان في نيويورك تايدر. عندما حضرت. مكونات المجتمع على برلمان معين وحكومة مؤينة ويصطلحون عليها كم القوى الموجودة هل يعد هذا البرلمان وهذه الحكومة هي بمثابة ولي أمر الذي يفترض أن يسمعه ونفاعه بلا شك هذا البرلمان مجدد أول ديها يحكو بلد من رجالها هو أن يعملها ويحوو خرجوا علي لأن هذه انتخبوها وعينوا وعين على وعين هذه وعين المشكلة المهمة وآدار من البلد هذا هو يقول له لديه مجموعة من الطيور، وعندما حلت الاستثناء في ليبيا ترك هذه الطيور ولم يستطع أن يأخذه معه ويرعاها فما سأفعل عطش؟ أقول الآن شديد التأثر بهذا الشيء لا يعني نشئه جزاك الله خير. نختتم أسيرة الإخوة من ليبيا بما طلبه الأخ أيضا بدعاء لهم بأن يصلح الله أحوالهم وستر لهم من فيه في الدين. اللهم صلح أحوال بنبياء. اللهم بخدمتهم وحسناتهم. واجبع بين قلوبهم أزمع الحق والهدى اللهم هو ودع خيارهم واصع عن اللهم أدلهم على ما في خير لهم يميادوا بحالهم السفلين لك على كل شيء قدير اللهم أدل من ربنا وخلصوا من أليم ربنا بذنية واجبع كل أطاع عندك على كل شيء قدير إلاكم الله خير سماحة الشيخ نتحول إلى العراق نحن عنه لأخير مهاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته